ويمسك إ الله بضر فلا كاشفاله إ ل ا ه ويريدك وإن بحير فلا ردلي فضلي يصيب به م ن يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم قل يا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 وهو خير الحاكمين بسم كتاب خبير تعبدوا الرحمن الرحيم لام أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الله را آياته ألا ألف فصلت لدن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 ألا حين ي س ت و ع ه النابلسي ل ه ع ل ي م ب ذ ا ت ا ل ا د و ه